بل عن حجابه لا وربي لن يبالي بل يقولوا عن حجابه أنه يثني شبابه وليغالوا في عتابه إن للدين انتسابه لا وربي لن يبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال ان غدا سن المنام قولوا عن حجابي أنه يفني شبابي والغرال في أحجابي إلا إن للدين انتسابي لا لن لنبال همتي مثل الجبال أي معنا للجمال إن غدا سهل المنال حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم ان دعوني سوف أبقى في أصموني لست ارضى بالمجود لن يبال من نبائي انني رمز النقاع سرت واتق وضيائي خلف خير الأمبياء إنني نفسا أبي إنها تأمدني إن درمي أخي كذوتي في سميا فليقول عن حجاب لا ربي لن يقول عن حجاب أنه والشباب واليوال في عتاب إن لله من تساب لا وراء مين تباليهمتي مثل الجبال هيا معنا للجمال إن غدا سهل المنال. من هداثين اعترافين عنا اقتاها صرا في درونا درب العفاف فسلك إلى تفاف دين الفضيلة ليس يربى من رزينة يبنى الدين الجليلة أنت من العيازين لا اتجابي باحتشامي أفرض الآن احترامي سوف أنظر للأمام لا أباك بل يقول عن حجاب إن لا وربي لن يقول عن أنه يفني شباب وليغالوا في عتاب ان للدين انتساب